أرى بوسط فيا في الأسر إذ شجر أوراقها سقطات فعلتها أغصال مضيت أمشي على الحصباء في مهل ادنو وأدنوا وجوف اللب حيرا وجدت لقشا ببطن الجدع قد نقشا أرض الشمال أبعاد الغدر خذلان سمعت صوتا من الأرصال أبهران أزد الشمال دن الأمس هنا كانوا فرحت وقلب في أوراقها فاذا في كل واحدة اسم له شان رفعت واحدة قالت لباكيتان عبد السلام في ذاك اليوم عيدان رفعت أخوة فنادت لي ابا بكر فتنسيهم إذا ما يطلق رؤانه نعت لي أخرى مقيم الليل صواما أبل الفدى دماء العين مركان نعت لي أخرى رقيق القلب خادما بفقد حمزة كم قاسا وكم عال نعت لي أخرى مدي والحرب قسورتا تبكيك يا عمر بالبحر حيتان إذا تبدت جمول الكفر بقبلتان تردها بثبا القيس نيران ويحكم القطع في أشلائها حسن رميا وقيصا فما للعيش ان كانوا رفيقهم عمر شقا وراطبا بكى الحبيب سقاطني الشوق أحزانه وتقدم اللقى في أثواب محنتها ترثي زهيرا ولم تنساه فرسان رفعت خراف فإذ بالدم يغلبها كسر عصاصا عنا تأتي فيتيان رفعت خراف بالليل يحدقها ونور حفص وقضمته أشجاله رفعت أخرى عبد الملكي كذا كزيدا فهل للحزن ميزان وعز دين وخلاد كذا كجنيد وما أطاقت بقاء الروح أبدان ومصعه وكذا كالليل عزام. وإن حيدرة في الروع طوفان أبو ترام بقاع الأرض تبقى دور وابنو علي يليل كوز أثمان وجدت واحدة بالدم شاهقة أبا محمد الليف الذي خان بأهل عجر ولكن نالم طلبه فما استطعت البقاء والقلب والهالور طفقت سعيا إلى الأوراق أجمعها جمعتها فبدأت بالجمع كثوان فتات ريح إلى العدياء ترفعها تحرم مثل ما حامت فيها نقبان تداخلت وغدات في الافق مافلة كقلعة النقطات والكرم ألوان يا الجن فيك الاسد قاطبه فما استكانوا لعدوان ومالان هبوا لعز وقضى الدل مضجعهم قبل الجهاد فما بالدار سلوان منارة العز يبادت نورها فمضوا نحو الضياء وشخص الموت ربانون بخيط غدر لهم خيطة مؤامرة فهل تليق بجسم الاسد قمصان أسد وعي سود الأرض تلحقون بعد الذي بذلوا والنفس فرغانون